أهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بلع وكل بلع ظلالة وكل ظلالة في النار أما بعد فما زلنا مع أحاديث كتاب الجهاد من كتاب بلوغ المرام وكان آخر حديث توقفنا عنده الدرس الماضي هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه أدي يعني حديث لا تغلل فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنساء وصححه بن حبان. هذا الحديث في ما قد يؤخذ أو يأخذه المقاتل في القتال بغير حق. وهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة بالنار والعار نار الدنيا فيما يحكم به الإمام في حقه من إحراق متاعه إلا ما كان من سلاحه ودابته سلاحه لأنه يحتاجه في قتاله والأمة تحتاج إلى مقاتليها والداب لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار لا يعذب بالنار إلا رب النار كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا في الدنيا وفي الآخر المقصود به العذاب الذي قد عرض الغال نفسه له عند ربه يوم القيامة ويغفر الله جل وعلا لمن يشاء ويتوب الله تبارك وتعالى على من يشاء من عباده ولكن من أسباب الارتزاق كما يذكر هذا الفقهاء من أسباب الارتزاق ما يرزقه الناس في قتالهم لأعدائهم الغنائم وما يأخذه المخاتل بحق في قتاله في سبيل الله تبارك وتعالى ومن هذا النوع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو الحديثين اللذين أوردهم الحافظ بعد هذا الحديث يعني للتفريق بين هذا وذاك للتفريق بين ما كان طيبا وخبيثا وأن المرء المؤمن الذي يخرج للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى وقوعه في في مثل هذا الأمر مما يتنافى وخروجه هذا الذي خرج في سبيل الله الأصل أن يخرج في سبيل الله على مراد الله جل وعلا كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى والله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بأي نوع من أنواع القروبات فيها شيء من المعصية وشيء من الفساد وشيء من الظلم لا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سواء ما كان منه من أقوال أو أفعال أو أموال أو غير ذلك أصل عام جاء به هذا الدين إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا والقاعدة التي يعتمدها الكفر في حياتهم أن الغاية تبرر الوسيلة هذه قاعدة ليست قاعدة شرعية إسلامية بل هي قاعدة كفرية ميكافيلية كفرية لأن الإسلام كما يأمر بي ويرغب ويحبذ الغاية الطيبة الغاية الطيبة لا يتوصل إليها إلا بالوسيلة الطيبة إلا بالوسيلة الطيبة والوسيلة الطيبة ما وافقت شرع الله وما وافقت حكم هذا الدين أو أحكام هذا الدين وأي أمر خالف حكما من الأحكام الشرعية فهو وسيلة غير طيبة وسيلة خبيثة لا يحبها الله جل وعلا ولا يرضى عنها ولا يرضى عن أصحابها ولا يقبل الله تبارك وتعالى عمل فيه هذه الصفة شرق قبول الأعمال أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى وأن تكون على وفق الصنة أن تكون على وفق ما جاء به الشرع وخلاصة غاية حياة العبد في هذه الدنيا أصلين عظيمين أن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته وأن الله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، ما خلقنا إلا لعبادته وهذه العبادة لا تكون إلا بما شرع الله تبارك وتعالى وأذن به الذي أذن به الله جل وعلا هذا هو هذا هو الحق الذي ينبغي وإن كان في بعض الأمور ظاهرها أو الأصل فيها أنها ليست من الأمور طيبة ولكن إذا جاء فيها الإذن من الله جل وعلا تغيرت لأجل ذلك ومر معنا في حديث حرق النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أشجار بني, بني النظير دليل على هذه المسألة دليل على هذه المسألة وقلنا الشيء إذا كان في أصله مفسدا ثم أدن فيه الشرع أصبح لأجل, أصبح لأجل ذلك مصلحا ويذكر علماؤنا أمثل على هذا كثيرا الأصل في السجود لغير الله أنه مفسد شرك ولكن الله جل وعلا لما أمر إبليس بالسجود لآدم أصبح مصلحة قتل الولد هذا مفسد مفسد عظيمة ولكن لما أذن الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام أو للخضر عليه السلام بقتل الولد كان هذا مصلحة وفي ذلك حكم عظيمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا لأن الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له يعلم الغيب ويعلم ما يصلح حال العباد في مآلهم وفي معاشهم في مآلهم عند ربهم تبارك وتعالى وفي دنياهم كذلك فهذا أصل عظيم ينبغي على كل مسلم أن يتنبه له وأن لا يعيش إلا به واولئك الذين يظنون ان دين الاسلام ك سائر الملل والاديان المحرفه الاخرى ويتقربون الى الى الله جل وعلا زعما بطرق ووسائل خبيثه اخذوها عن غيرهم ويريدون الباثها لبوس الاسلام هذه النصوص والأدلة ترد عليهم وتظهر باطلهم وتبين أنهم على ضلال وأن الحق الذي جاء به نبي هذه الأمة هو ما جاء في سنته هو ما جاء في سنته هو ما أمر به أو فعله أو أقره النبي عليه الصلاة والسلام أما ما عدا هذا مما يأخذه الناس خاصة إذا كان في هذا مصادم لحكم من الأحكام الشرعية فهذا مردود في دين الله جل وعلا وقد مر مسألة في هذا الباب في الحديث السابق حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه والتفريق بين الحمل على أعداء الله جل وعلا وشق صفوفهم وبين ما يدعيه البعض من جواز ما يسمونه بالعمليات الاستشهادية وهي عملية انتحارية كما قال علماؤنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث أو الحديثين في بيان ما يأخذه المقاتل بحق قال أي الحافظ عليه رحمة الله وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه صحابي شهد فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود بالسلب بالسلب بالسلب بالسلل بالسلل لي الله بسم الله بس واسمع طه بالسلبي اول شيء موجهنا طار كويس ان شاء الله بابي بالاذر بالسلبي القاتل رواه ابو داود واصله عند مسلم وعن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، ويعني هذا ترتيب الحديث لا علاقة لعوف ابن مالك بعبد الرحمن بن عوف، يعني لا يظن ظان أن عبد الرحمن هذا ابن عوف ابن ما، كان عوف من أبنائه عبد الرحمن؟ ويكن بأبي عبد الرحمن أو بأبي عبد الله فعبد الرحمن بن عوف من كبار الصحابة من كبار الصحابة أحد العشر المبشرين بالجنة شهد المشاهد كلها ويكفي صحابي من الصحابة يكفيه هذا الفضل يكفيه أن يكون أحد العشر المبشرين ويكفيه كذلك أن يكون ما تأخر عن مشهد من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اصطلاح علماء السير والتراجم والحديث في الصحابة إذا قالوا شهد المشاهد كلها أي شهد غزوات النبي عيسى السلام كلها ولم يتأخر عن واحدة منها وهذه فضيلة ومنقبة في حق من وفقه الله جل وعلا من أصحاب رسول الله لهذه الفضيلة العظيمة قال وعنى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال رحمك الله قال فابتدره أو فابتدراه بسيفيهما حتى قتله ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذاه فقال أيكما قتله فأخبراه نعم ناس ما تمليه فأخبراه فقال يعني أخبراه بقتلهما لأبي جهل لأبي جهل الذي كان يكنا ويعرف في عند آل الجاهليين أبي الحكم، فسماه النبي صلى الله عليه أو لقبه النبي صلى الله عليه وسلم أبي جهل، ويكفي الـ الـ الـ الإنسان جهلا أن يوفق لمبعث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن به ولا يتبعه، من أين له الحكمة؟ من أين له الحكمة رجل يعرض عن دعوة خيري الأنبياء والمرسلين عن دعوة خاتم الأنبياء والمرسلين هذا لا حكمة له ولا علاقة له بالحكمة البتدة ولهذا صدق والله رسول الله لما لقبه أبي جهل بل هو فرعون هذه الأمة كما جاء في آخر هذا الحديث. قال فقال أين بعيسى السلام أيكما قتله؟ هل مسحتم هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فنظر فيهما. فقال كلاكما قتله. فقضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. رضي الله تعالى عنه هؤلاء شابان من شباب الأنصار معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه ومعوذ بن عفراء في غزوة بدر وهما من شباب الأنصار والأنصار من أهل المدينة لا يعرفون أبا جهل لا يعرفون أبا جهل فسألا عنه حتى دلهما عليه أحد الصحابة عبد الرحمن بن عوف فأخذ يتتبعانه حتى ظفرا به قال أحدهما إما أنا أو هو يعني إما أن أقتله أو يقتلني فابتدره فابتدره معوّم فأجهز عليه فضربه فقطع رجله ثم أجهز عليه معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقتله وهو كذلك لا يزال يلفظ أنفاسه مر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فأجهز فقطع وضع رجله على صفحة وجهه وقطع رأسه وأخذ برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما رأى النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال هذا فرعون هذه الأمة هذا فرعون هذه الأمة وفق الله جل وعلا هؤلاء الصحابة لقتله والقضاء عليه ومقتل طاغية من مثله هؤلاء الطواغيت فيه نصر للإسلام وعز لأهله لما؟ لأن هؤلاء عداؤهم لدين الله جل وعلا شديد هذا الرجل ألب الدنيا من أجل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان وراء تأليم قريش على مقتله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمكنه الله تبارك وتعالى منه وهذا من تأييد الله جل وعلا ونصره لنبيه عليه الصلاة والسلام الشاهد الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحكم لقاتل أبي جهل بسلبه وهذا حكم من الأحكام في القتال يعني من قتل له سلب سلب عدوه يعني الذي قتله يأخذ متاعه ويأخذ سلاحه ويأخذ ما عليه من حلي أو ما إلى ذلك له يعني خارج عن المغنم خارج عن المغنم وقسمة الغنائم التي أمر الله جل وعلا بقسمتها هذا كأنه حكم عام من الحكم العام في الغنائم وهذا القتل قد يكون بالمبارزة كما مر معنا في حديث مبارزة عليه أو قد يكون في من غير مبارزة يعني أثناء القتال يقتله ويقضي عليه فإذا علم ذلك, إذا علم ذلك ويعلم ذلك بأمرين اثنين بشهادة الشهود وبالقرائن الدل على ذلك شهادة الشهود ممن كان في المعركة كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قتل أنه ولعله هذا الذي رواه عوف بن مالك قتل أحد أعدائه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم شاهد قال من يشهد لي فقام رجل فشهد له فشهد له أنه رآه قتله له فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل يعني لهذا الذي قتله وبالقرائم كما في حديث عبد الرحمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسيفيهما فرأاه ملطخ بالدماء دليل على أنهم فعلا قتلوا دليل على أنهم فعلا قتلوا والصحابة الأصل فيهم أنهم شهود الأصل فيهم أنهم عدول يعني لا يتعمدون الكذب أبدا لا يصدر هذا عن صحابي لا يصدر هذا عن صحابي ولكن هذا من باب الحكم الذي ينبغي أن يسير عليه الإمام وأن يتركه لمن خلفه والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أو من هذا الحديث قال بعض أهل العلم أنه فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، ولهذا سأل ولهذا نظر في القرائم وقرائم الأحوال من الأدلة المعتبرة في الشرع دل عليها الكتاب والصنة النظر في القرائن الكتاب من مثل قول الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام في قصة يوسف عليه السلام في دليل على اعتماد قرائن الأحوال من يذكر الدليل هذا أحسن, احسن في قضية اتهام يوسف عليه السلام إن كان قميصه قد من دبر ف... ف... فإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين هذه قرينة تدل على صدق يوسف عليه السلام بهذه القرينة حكم ببراءته وإن كان الحاكم كافر ولكن هذا حكم فيه عدل فيه عدل قراء الأحوال كذلك في قصة من السنة في قصة المرأتين التي جاءتا إلى سليمان عليه السلام إلى داود أولا أولا في قصتي أو في قضية الابن الذي سنازعتا عليه واحد آآ عندهما آآ كل واحدة منهما لها راضي جاء ذئب فأكل أحد الرضيعين هذا الذي بقي حي كل منهما تدعي أنها أنه ابنها والمرأة لا شك ولا ريب أنها تعرف ابنها من بين مئات الأطفال فتحاكم إلى داود فقضى داود به إلى الكبرى من باب أن الصغرى ما زلت غيره وما زلت تالد وما إلى ذلك قضى به إلى الكبرى فتحاكمت بعد ذلك إلى سليمان فقضى سليمان بهذا الأمر باستعمال القرائن فقال طيب أمر ب. السكين قال سأشقه نصفين كل واحدة منكما تأخذ نصفه فمباشرة قالت الصغرى لا تفعل هو ابنها لا تفعل هو ابنها هذا حنان الأم على ابنها أن يكون عند غيرها ولا يختل أن يكون عند غيرها ولا يختل فحكم به سليمان للصغرى بماذا بقارينة, بقارينة حنان الأم على ولدها بقارينة حنان الأم على ولدها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدل بنظر في القرائن وحكم بالسلب في مقتل أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وإن كان اشتركا في قتله والعلماء يعني أطل الكلام في هذا اشتركا في قتله ولكن الظاهر أن الذي قضى عليه هو معاذ رضي الله تعالى عنه وإن كان الأول ضربه والثاني أجهز عليه وقضى عليه حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به لمعاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الحديث أو في الحديثين في, في الحديثين أولا أن أن السلب كله للقاتل سواء في مبارزة أو غيره وسواء قال بهذا الإمام أو اشترطه قبل القتال أو لم يشترطه وهذا بناء على قول من قال أن هذا الحكم لا يكون إلا إذا اشترط ذلك الإمام قبل القتال قال من قتل فله سلب من قتله أو مقتوله وهذا من الذين قالوا بهذا المالكي أو الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا والأصحح أنه على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييم ولم يرد دليل التقييم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن السلب للقاتل ليس اشترا يعني هذا حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه علمه أصحابه وليس شرطا جعله النبي صلى الله عليه وسلم يشترطه كل قائد او امير او امام عند كل معركة او قتال بل هو على عمومه على عمومه العموم من حيث طريقة القتل سواء كان بالمبارزة او غيرها العموم اشتراط او عدم اشتراط العموم في كل ما يملكه المقتول في كل ما عند المقتول من غير تفرق من غير تفرغ يعني سلاحه ودابته ومتعه كله للقاتل هذا من باب من باب وهذا من فوائد هذا الحديث كذلك من فوائده فيه تشجيع المقاتلين على الظفر بأعدائهم قد يقول قائل قد يقول قائل أن هذا فيه فيه تغيير للنية وإفساد للنية وهذا ليس منه سبق الإشارة إليه في بداية أبواب هذا الكتاب هذا ليس منه لأن الأصل في المجاهد في سبيل الله أنه إنما خرج لإعلاء كلمة الله لإعلاء كلمة الله فإن جاءه من هذا مثل هذا الرزق الحسن ومثل هذا الخير من غنائم أو سلب عدو أو ما إلى ذلك فهذا تبع وليس هو الأصل ولم يخرج هو من أجله ولم يخرج هو من أجله بل هذا جاء تبع ولهذا عده بعضهم من المكافأة عده بعضهم من المكافأة مكافأة لأن ربما المقاتلون يختلفون منهم من يكون قتاله شديدا ويبلي البلاء الحسن في المعركة ومنهم من يكون دون ذلك ومنهم من يكون دون ذلك فكان من من العدل أن يكافأ وخاصة في مثل هذا الأمر خاصة في مثل هذا الأمر أن يكافأ من كان أشجع أن يكافأ من كان أشجع ومن فوائد هذا الحديث فيه بيان لشجاعة لشجاعة صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما قام بهذا يعني ما واجتهد في قتل فرعون هذه الأمة إلا شباب من الأنصار إلا شباب من الأنصار وهذا لشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلمهم بالأذى الذي لقيه رسول الله من عدو الله هذا فأرادوا أن يكون مقتله على أيديهم يعني أن ينالوا فضل القضاء على عدو من أعداء الله جل وعلا وكان لهم ذلك وتحققت أمنيتهم من فوائد هذا الحديث أن ثبوت استحقاق السلب دعنا ثبوت استحقاق الثلب للقاتل يكون بيئة يكون بيئة البينا اما بشهادة الشهود كما في حديث ابي قتادة في الصحيحين وإما <تصفيق> وإما بالقرائم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه هذا من فوائده كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب لأنه سأل أيهما قتله هذا فيه رد على أولئك على غلات صوفية الذين يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والغلو مذموم الغلو مذموم في أي أمر من الأمور وخاصة في دين الله جل وعلا دين الله تبارك وتعالى جاء به الوسطية والاعتدال لا غلو ولا جفاء لا إفراق ولا تفرط محبة النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المطلوب كما أحبه أصحابه الكرام هو الاعتدال في هذا الباب هو الاعتدال في هذا الباب الغلو فيه اعتقاد ان النبي يعلم الغيب اعتقاد ان النبي حي في قبره اعتقاد ان النبي ينفع الناس بعد موته هذا كله من الغلو في النبي الكريم وقد نهى أمته عن مثل هذا الغلوب لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها يعني لا تتجاوز فيها الحد في الاعتقاد أن تعتقد أنه رسول الله إنما أنا عبد الله ورسوله لا تزيد على هذا لا تزيد كما زادت اليهود فقالوا عزير ابن الله أو النصارى فقالوا المسيح ابن الله هذا من الافتراء على الله جل وعلا الشنيع والكذب والباطل لأن الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف ونحل لا شريك له في الملك واحد صمد جل وعلا صفات من صفاته تبارك وتعالى لا يتصف بها مخلوق من مخلوقاته مهما كانت درجته ومنزلته حتى وإن كان أقرب الأنبياء أفضل الأنبياء والمرسلين وأحب الناس إلى رب العالمين لا يبلغ هذه المنزلة ولا يتصف الصفات الخاصة بالله جل وعلا صفات الجلال هذه خاصة بالله لا يتصف بها مخلوق كالقهر والكبرياء والعظمة وكذلك بعض التفاصيل في صفاته كصفة العلم مثلا الله جل وعلا عليم والمخلوق عليم ولكن علم المخلوق لا يكون كعلم الخالق تبارك وتعالى علم المخلوق محدود المخلوق عليم ولكن في حدود ما تعلم وفي حدود المشاهد أما أن يصل بعلمه أن يعلم الغيب فهذا لا يكون ولن يكون أبدا لا يعلم الغيب إلا الله هذه عقيدة للصنة والجماعة خلافاً لغيرهم من الطوائف والحديد دليل على ذلك أيهما قتله سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفوائد كذلك قال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يتأخر عن فرض الكفاية عن فرض الكفاية لأن فرض الكفاية إذا قام به طائفة سقط عن الباقين سقط عن الباقين فالشباب اللذان أرادا قتل أبي جهل دلهما عليه رجل من كبار الصحابة تأخر هو و. تقدما رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولابد للإنسان أن يفرق بين فرض الكفاية وفرض العين فروض الكفايات وفروض الأعيان فروض الأعيان لا يجوز التأخر عنها أما فروض الكفايات إذا قام بها طائفة من المؤمنين سقط عن البقيه. من فروض الكفايات مثلاً صلاة الجنازة او شهود الجنائز فاذا قام طائفة من المؤمنين و شهود الجنائز والصلاة عليها من اعظم القروبات وفيها الاجر والفضل العظيم ولكن اذا تأخر عنها انسان لا يقال انه آثم او ترك واجب او فريضة او ما الى ذلك لانها من فروض الكفاية من الفوائد كذلك فيه مشروعية العمل بالقرائن في باب الاحكام والقضاء وهذه هذه المشروعية دلت عليها كذلك أدلة أخرى من نصوص الكتاب والسنة كما مر معنا فيه كذلك بيان لطفة مقتل فرعون هذه الأمة وصرح الصحابة لأجل ذلك فيه دليل على أنه ينبغي للمؤمن إذا بلغه مبلغ إذا بلغه مقتل عدو من أعداء هذه الأمة أن يفرح لذلك هذا من الولاء والبراء أن يفرح لذلك يسمع بمقتل طاغية من طواغيت في الزمن الذي هو فيه يموت شارون أهلكه الله هذا أمر يفرح أهل الإيمان أو من كان على شاكلته أو من كان على شاكلته يموت الخبيث الذي رسم الرسومات التي فيها الاعتداء على نبي هذه الأمة يطرح المؤمن لذلك ويسجد سجود الشكر أن الله جل وعلا أهلكه ليكون عبرا لغيره، وهكذا يعني، وهكذا دليل على هذا هو طرح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لمقتل هذا الطاغية. نتوقف عند هذا، والله أنسأل الموفقين لما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك شدوا الله إلى أن تقرف جو لك.